فاسة الفرسة أفق عيناها فاتنة الشجاع كل يهواها في صمتها أحلى الكلام في صوتها لحم الكلام أقوالها حد الحسان للحق لا What's more?